لآن ل ا ق ر موسوعه النابلسي ر ح م م أ للعلوم ا ل ك ت ا ب ا ل ح ك ا م ي ه عجبا أن أوحينا أن إلى ر ج ل م ن ه م أن أنذر ا ل ن أن ا س و ب ش ر الذين آمنوا أن ل ه م ق دعويه عند ر ب ه م قال ا ل ك ا ف ر و ن إن ه ذ ا لساحر م ب ي ن ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يدبر الامر ما من شفيع إ ل ا من بعد اذنه ذلكم الله ربكم فاعبدون أ ف ل ا تذكرون إ ل ي ه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إ ن ه يبدا الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آ م ن و ا ليجزي الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم, لهم شراب من حميم وعذاب أ ل ي م وعذاب اليم بما كانوا يكفرون هو ا ل جعل ل ذ ي ا ش م س ض ي ا ء الله ا ل ح ر ن ً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 ت ت ح ه م ا ل أ ن ه ا ر في ج ن ا ب ل س ي للعلوم ف الاسلاميه و ا س م ا أن الله ح م د ل رب ا ل ع ا ل م ي ن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 فلما كشفنا عنه ضره مره ك أ ن لم يدعنا إ ل ى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد اهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك لفضيله ا ل ق و م ا ل م ج ر م ي ن ثم جعلناكم خلائف في ا ل أ ر ض من بعدهم لننظر, لننظر كيف تعملون و إ ذ ا تتلى عليهم آ ي ا ت ن ا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ات ب ق ر آ ن غير هذا أ و بدل قل ما يكون لي أ ن أ ب د ل ه م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 ف م و س و ع م ا م ن ا ف ت ر ى ع ل ى ا ل ل ه كذبا أ و كذب ب آ ي ا ت ه إنه ل ا ي ف ل ح ا ل م ج ر م و و ن ي ع ب د و ن م ن دون الله م ا ل ا يضرهم ولا ي ن ف ع ه م ويقولون ويقولون هؤلاء شفعاء لاعنف قل اتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في ا ل أ ر ض سبحانه وتعالى ع ما يشركون وما كان الناس إ ل ا أ م ه و ا ح د ة فاختلفوا ولولا ك ل م ة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه ي موسوعه ا ل ن ل ب ل س ي للعلوم الاسلاميه ا إني م ع ك م من ا ل م ن ت ظ ر ي ن موسوعه النابلسي ا س رحمة من ع د ضراء ت للعلوم مكر في ي آ الاسلاميه ت ن ا ق ل ل ه أ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 دعوا الله مخلصين له الدين لئن انجيتنا من هذه, لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فاما أ ن جاءهم اذا هم يبغون في ا ل أ ر ض بغير الحق يا أيها موسوعه ا ل ن ف س ك م م ت ا ع ا ل ح ي ا ة ا ل د ن ي ا ثم إ ل ن ا م ر ج ع ك م ثم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 زينت وظن اهلها انهم قادرون عليها أ ت ا ه ا أ م ر ن ا ليلا أ و نهارا فجعلناها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 للذين م ح س ن و ا النابلسي ح س للعلوم ه ه قتر ا ل ا ذ ل ة أ و ل ي ه أ ئ ك اصحاب ا ل ج ن ة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئه بمثلها, جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذ ل ة ما لهم من الله من عاصم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 إ موسوعه ن النابلسي ت ك ه للعلوم الاسلاميه عنهم م كانوا يفترون قل ر ز ق ك م من ا ل س م ا ء و النابلسي للعلوم و ا أ ب ص ا ر يخرج الاسلاميه ح ي من ل م ي ي ت و خ ل ي م و س و ن ا ل ل ه فقل ف ل أ ا ت ت ق و ن ا ب ل ك س ا ل ل ه ربكم ا ل ح ق و م ا ذ ا ا بعد ل ح ق إ ل ا ا ل ض ل ا ل م ي ه اسماء ت ص ر ا ل ل على الحسنى ذ ي ن ق أ ن ه م لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدا الخلق ثم يعيده قل الله قل الله يبدا الخلق ثم يعيده فانا تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إ ل ى الحق قل الله يهدي للحق أ ف م ن ي ه و س و ع ى ا ل ح أحق ق أ ن ا ب ع أم ل ا ي ه د ي إ للعلوم ا فما أن يهدى ك كيف م ت ح ن و الاسلاميه يتبع أكثرهم إ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 قل فاتوا ب س و ر ة مثله وادعوا من, وادعوا من استطعتم من دون الله إ ن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولم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 كيف ك ا ن ع ا ق ب ة ا ل ظ ا ل م ي ن و م ن ه م من ي ؤ م ن ب ه ومنهم من لا ي ؤ م ن به و ر ب ك أعلم ل م ب ا ف س د ي ن وإن ك ذ ب و ا ع م ل ل و ك م عملكم أ ن ت م ب ر ي م م س و ع ه النابلسي و ومنهم ن من ي ت م ع و ن إ ل ك أفأنت ت للعلوم ا ص م ل و الاسلاميه ن و ا ي ع و ن ن من ه م ن ن ظ ر إليك أ أ ف تهدي ا ل ع م ي و ل و ك ا ن و ا ل ا ي ب ص ر و ن إن ا ل ل ه لا يظلم ل ا ا ن س ش ي ئ ا ا إن ل ل ه ل ا ي ظ ل م الاسلاميه ن شيئا و ك ن ل ن ن ا س س أ ف ه ظ ل م ويوم و ن م ي ل ب ث و ا إلا س ا ع ة من ا ل ن ه ا ر يتعارفون ب ي ن ه م قد خسر ا ل ذ ي ن كذبوا ب ل ق ا ا ء ل ل ه و م ا ك ا ن و ا م ه ت د ي ن نرينك بعض الذين وإما بعض ع د ه م أو أو نتوفينك أو نتوفينك ف ف ض ي ل ه الدكتور محمد راتب ا ل ن ا ب ل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 ثم اذا ما وقع امنتم به الان آل وقد كنتم به تستعجلون ثم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 و موسوعه النابلسي ل م م ؤ ي للعلوم ب ر ح ت ه ف ب الاسلاميه ي ف ر ح و هو خير م ا ج م ع و ن قل أ أ ر ي ت أنزل ان ل ل لكم ه م رزق ف الله ا ا ل قل ل أذن لا ك م أم على ل ل ل ه تفترون وما ظن ا ذ يفترون ن ي على الله الكذب يوم ا ل ق ي ا م ة إن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 موسوعه ا ل ن ا و ل ا ي ح ز ن ك ق و ل ه م إن ا س ل ا م أعزة لله ج م ي ع ا و ا ل س م ي ع العليم أ ل ا إن ل ل ه م ن في ا ل س م ومن ا ا و ت ف ي ا ل أ ر ض وما ي ت ب ع ا ل ذ ي ي ن د ع و ن م ن دون ا ل ل ه ش ر ك ا ء إن يتبعون إ ل ا الظن ن و إ ه م إلا ي خ ر ص و ن ه و الذي جعل ل ك م الليل ل ت س ك ن و ا ف ي ه و ا ل ن ه ا ر م ب ص ر ا إن ف ي ذ ل ك ل آ ي ا ت ل ق و م يسمعون ق الاسلاميه و اتخذ الله ولدا ب ح ا ا ن ه هو غ ن ي له م في ا ل س ا ا وما و ت ف الأرض إن عندكم من سلطان بهذا موسوعه ن ل ل ل ى ا م ا ل ا ت ع ل م و ن قل إن ا ل ذ ي ن يفترون ع ل ى الله ا ل ك ذ ب ل ا ي ف ل ح و ن م ت ا ع ف ي الدنيا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 وتذكيري موسوعه ا ل ن ا ع ل س ي للعلوم غمة, غمة و الاسلاميه تنظرون ك لفضيله ا س أ ل ت ك م من أ ج ر إن أ ج ر ي إ ل ا ع ل ى ا ل ل ه و أ م ر ت أ ن أ ك و ن من المسلمين ف ك ذ ب و ا فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف, وجعلناهم خلائف واغرقنا الذين كذبوا باياتنا, بآياتنا فانظر كيف كان عاقم ل ف ض ي ل ا ل م ح ر ا ن ا ب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 إ ل ا ذ ك ن ه م لا ي ع ل ى خ و ف م ن فرعون و م ل ئ ه م أ ن ي ف ت ن ه م وإن ف ر ع و ن ل ع ا ر في ا ل أ ر ض وإن المسرفين وقال موسوعه يا م بالله فعليه النابلسي فعليه كنتم للعلوم ك ل ا ل ا س ل ا ل ي ه فتنة اسماء ل الله و م ا الحسنى ى وأخيه أ تبوأ بمصر بيوتا بيوتكم بمصر قبلة لقومكما واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا ل ل ص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 فلا ي ؤ م ن و ا حتى ي ر و ا ا ل ع ذ ا ب ا ل ل ي م ق ا ل قد أجيبت ل ع و ت ك م ا ف ا س ت ل ا م ي ه ا س ي م ا ل الله ي ع ا ل إ س ر ا ئ ي ل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 الآن و ق قبل د عصيت و ك ن ت من ا ل م ف س د ي ن ف ا ل ي ننجيك و م ب ب د ن ك ل ت ك و ن ل م ن خ ل ف ك آية و إ ن كثيرا م ن الاسلاميه ن عن آياتنا غ ف ل ولقد بوأنا بني إسرائيل و بوأنا ن بني ب و ص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 و ل و ج ا ء ت ه م كل آية ي حتى ر و ا ا ل ع ذ ا ب ا ل أ ل ي م ف للعلوم و ا كانت قرية آمنت ن قرية ف ف ه إيمانها ا إ ا ق يونس الاسلاميه قوم و ي ن م آ ن كشفنا عنهم و ا عذاب ا ل خ ز في الحياة الدنيا و م م و ع ن ا ه م و ا ل ن ا ه م إ ل ى ح ي ن و ل و شاء ربك ل آ م ن من في ا ل أ ر ض ك ل ه م ج م ي ع ا أ ف ه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 فهل ي ن ت ظ ر و ن إ ل ا م ث ل أ ي ا م ا ل ذ ي ن خ ل و ا من ق ب ل ه م ق ل ف ا ن ت ظ ر و ا إني م ع ك م من ا ل م ن ت ظ ر ي ه ننجي ن ر س ل ا والذين آ م ن و ا كذلك ح ق الله ع ي ن ننجي ا ا م م ؤ ن ن ي يا ي قل أ ا ا ل ن ا س إ ن ك ى إن ت م في فلا ديني شك من أ ع ب د ا ل ذ ي ن ت ع ب د دون و ن من ا ل ل ه و ل ك ن أ ع ب د ا ل ل الذي ه ي ت و ف م وأمرت أكون أن من ا ل م م أقم ؤ ن ن وأن للدين ي ي وجهك ح ف ا و ل ا تكون م ي ه م ن المشركين و ل ا تدع من د و ن ا ل ل ه م ا ل ا ي ن ف ع ك و ل ا ي ض ر ك فإن للعلوم ن الاسلاميه ه ل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 شركه الهدى ي ع ل ي شركه دعويه ك غير ربحيه ى ذات مضمون ه و خ ي اجتماعي